بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على سيدنا محمد وعلى اصحابه في باب يعرف الصلاه للوقيان به اهل العالم وقال اقول ان هذا عن حديث في قول النبي الله عليه الله وحدثنا محمد بن سلم عن رادي وحدثنا عبد الله بن رادي أبو محمد الفطير مصري عن عيام عبد الله فكري عن مخرمة من سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى سجب منا فتسوك وتوضع وأصبر الربوء ولم يخرج من الماء إلا قليلا وهذا حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته الميمونة ليحذر لنا ويأمه قام الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليرويها لنا راضي الله معلمين قال وزنة المعامل إلا شج من الماء شج من الماء فتسوه وكأة أطوطة أصلها ولم يغرق من الماء الى قليلا يا طلاب العلوم والحكم ف قد تم محرك الحديث في تعويد وتمرين الصغير عربيا باللغه قال وسعيد الحديث نحو حديث ملك فحدثني ابو المسعيد الغيلاني ايلا تنينه تقاعد بيت ابو مكثف اي قال حدثنا ابن واحد عبد الله الواحد ابو محمد قال حدثنا عمرو وعمرو ابن ايه المصري قال عبد ربه النسائي عن مخره ومسريمان عن الوليد بن عباس عن عن عبد عباس ابو العباس حبر الامه مترجمان القران ران بن جبير رضي الله عنه قال له في بن زين وعلمه التاويل النبي عليه الصلاه والسلام وهو يناز بحتلان صغير صغير يناز يعني سفافه لكن كان المرجع في نقاط كان له أجار من الأنصار كان عبد الله بن على الصحابة يأخذ من فامك المزيد يأخذ من الصحابة كلانين الصحابة كلانين يلازمهم يأخذ منهم العين. تفسير الفقر حديث أنساب أشعار لا يدع شيء فكان للأنصار يقول له ماذا تصنع الصحابة متوفرة ماذا تصنع بتحتهم ديانك من تصاحب شرب الصديق والصحابه غيره كثير مد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كثر فمرت الايام ومات ولا مزيد في الكلام والصراحه وجد عبد الله الشباب بل عباس عبد الله بن ابي حضره مسوي بن الحمد لله المعودة العمودة الشباب كلهم سنة الضربة هارة كانت انفت وقت ترجعيني بعد المعلمات الكبار الصحابة فندم غاكة عن صار ندم وكانت كم من واحد بلوندن. فوت فرصة وعلى قال فاتك من قطار قطار فات فبليه ما لله نعم فالإنسان دائماً إذا لحظت فرصة سنحن لا يضيح عليك فرصة سياناً فرصة شيء من الأمان الاستثراع. يغتنم الشيء من الصحة والعادة يغتنم الشيء من يغتنم إنه وان نفسه فهير وان خليه طيعة ايه شوف نفسه فهير صحة طيبة. أحسن من غيره وان خليه إذا دخل الصدر الحر الشديد إذا جاء البنك الشديد خليه بعدين أمروك أنا بعدين بعدين لا إذا كان ينهيك ينهيك الحر النصيف وقلب الخريف وضرب الشتاء و حسن زمان الربيع ربيعنا ببيعات بيات الأصغار وبروك و ينهيك حسن زمان الربيع فلو كان يدعي كل ما ادعاه ان تطلو علم مكتبه فلو ادلوا كان بس كان الرجال على الصفا فكانوا يتعنقوا بينهم كانوا الصحابه كانوا الصحابه لم يخرج زيد بن في الهاجرة والرياح تحشي على وجهه لما طلع زيد بن فيأخذ بركاة دي فيسحبه وستعلم بينهم بانهم دمائم فكل هدى قلت به يا ابن عبد وصل الله على سلسلاتك تتكلم بس نتيبة انت لك حق علينا انت بنعمل دمائم على سلسلاتك قد ذا فكدت لنا ان نفعل بي حياتك ذلك كان هو في زمانه وفي خلافة يجيبوا بحقه في مجلس الشيخ قريس فيقع في نفسه ويجيب على الصبي الصغير يجلس معنى جزيلا وعمر ما اسمعهم يتكلم فهم يشوف الوجوه ينظر في العيون وده الله ده وانا شوف تعمل في فقال لهم جميعا عبد الله بن حاضر ما تقولون قول تعالى إذا جاء رسك الله إيه؟ معناه ايه؟ معناه فيها مغازة كده لأنه هذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام عن إذا رأى الناس دخل في دين الله أن يستدم أستدم طب هذا ظهر الآيب ظهر للصورة. لكن فيه حاجة كده فيه معنى تحت للسورة فده جال ولا جال ولا جال ولا تكلم, تكلم فقال عندك يا ابن عباس قال هذا أجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعي الرسول الله عليه وسلم يعني انت في آخر أيامك تستعيد من التسبيح والتهليل والذكر خلاصت خلاصت المهم دعوت الناس دعوت عشرين مهم أعظم يديكم كان فيها النصب والضعب كان فيها الجهار كان فيها المعروف كان فيها تحمل أذى فيها متهمة على ما تعلمونها فقال عمر والله ما أعلم دونه إلا ما بكفت فقالوا إبا خضع فاختنع إنه بدخل عبدالله أحباب أنه كان لطنا فنما لسنا فضنا دعلا ونبيعنا صلى الله عليه وسلم فقره الدين والله وترو لو حد قال لك دي لا ومعاك مدعي والله هقول له لا دي احسن من ثاني طيب الدعوه دي لا ومعك الدنيا بحذافيرك معاك شايط الصياط ما يدير تحريك وما في الا عمل رخص تقول له, له ان الدعوه دي احسن ان فعل صرح حب الامه ترجمان القطه شوف كان بيروح يعمل يروح ينام عند النبي ابو الصصه كان بيصلي كان يشوف النبي ابو الصصه في الصدر ده وفي واحد اتجوز زوجه عمر بن الخطاب ده عشان يعرف عمر وكان بيقرب ليه ازاي لما مات عمر رضي الله عنه طلع اتجوز عشان اعرف ايه بس حاجه أعرف كيف يكون من بيب ما يعمل إيه في البرنامج التعرف البرنامج واحد يزوج من الله بعد المال رحم الله عشان يعرف كتب الشافع يروح عند الله دي كتب الشافع مخطوطة كتب طراج المصابر المشكل اتطلع فيه صفح وراجع سو. واحد كده مننا لو عرف مفيه واحدة كده عزب ومحاجب مع عمار ومحاجب وروح اتصل على زوجك الفرصه كان وسط بدل في التليفون ها صور لها زي كذا صور ها روح اتزوج خد جير ما تخرج منها بعد بكره الصبح الفجر وبعده ما مع. شي الصبح طب صلاه الظهر والله انا مشكور طيب الله اكبر اذا بروح لكم المعيار والمقياس اللي ذلك وأين أنت من الناس أين أنت من السنة النبي عليه الصلاة والسلام مات عبدالله بن عباس ينازل لكن ما مات عبدالله بن عباس إلا وكل الناس محتاجون للعلم محتاجون للعلم وذلك لما مات ويحطون لسه للحظة جاء طائرة من السماء أبيض قصة متواترة ودخل معظم إلى حق ولم يرى هذا الطائر خلط قالوا هذا علم عبد الله بن عبد علم علمه أو ولده فهذا الغلام اللسن اللقن الفطر كان ينازم ينازم ينازم على شخصهم ينظم هذه في الليله هذا فعل اللي عليه الانسان في القيام لله يقول ان قال نمت عند ميمون لزوج عليه الصلاه والسلام ورسول عند في تلك الليله فتوضا الله صلى الله ثم طرا وصلى ثم قواصل قال فقم على سريرك فخذني بجانبك يا فصلى في بيك الليلة ثلاث عشرة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبخه وكان إلا نام نبخه ثم أتاه المؤدين النبخ الليل الشخير ثم أتاه المؤدين فخر فخرج الفصلى ولكن ترضى لأن الأنبياء لا تناموا قلوبهم وتناموا عينهم قال عمرون حدثت بي بكي ربنا لشد قال حدثني قريب فلو حدثنا محمد قرار قال حدثنا من أبي فديك من أبي فديك قال أخبرنا الضحار عن مخرامة ابن سليمان عن قريب المولى بن عباس عن ابن عباس قال بيت قريبة عند خارك من نورنا بيت الحارف لها إلى قامر صلى الله وسلم فأيقضيني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى دنبيل الأيسر فأخذ بنياني وبعدين أخوه وده قام الرجل بجوار أخي في الصلاة ليش لو كانت تسلم مع أخي قام بإخوه بيانا كده, كده نصف قدم كده أوروبا قد أخذها خطأ تستوي تستوي القدمات ليس هناك دليل في تاخر المامون قليلا والامام كذلك ما هما رجلان امام تصلي وحده لو الرجل يصلي زوجته او غريمت المحرم ول فان هي صفي لوحدها يبقى ترجع راءها للمقدار انطبقا للمقدار نظروا قال فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذن كل هذا بالصلاة يعني جواز الحركة التي فيها أمر معروفنا نقر إصلاح أم بالصلاة في الصلاة هذه حركة لمصلح في الصلاة لأن تمكن الآن فيه في الصلاة تتقدم تسد الفجر لحركة مصنحة الصلاة طيب الإمام خرج من الصلاة قدمك لتنوب عنه لمصنحة الصلاة أما يقول الإنسان يقول مره يبص في السجل دي. مره يبص في النهضة الباطن مره يبص في الزراير مره يبص في الساعة هذا مشكلة هذا ليس مصنحة الصلاة ده اختلاس اخترسه الشيطان من ابن آمه في صنة صلاة ففيه حركة مصرحة صلاة وفيه حركة ايه مكروهة وفيه حركة محرمة وفيه حركة جائزة تشوف على كبه أنواعها ففيه حركة مصرحة صلاة في كل وقته بأحيان فأوما انت حيانا انتبصلها من في كمهره أقرب تضيرها انتبصلها بس بدون ايه ان تنتفق لغير القبل يعني ما توليش القبلة ظهرت إذا وليت القبلة ظهرت فأنت قد خرشت من الصلاة معنى وضحب طيب أنت الآن في حالة ساعة وأمان تصليت الصلاة الخوف والعادة تصلي عليها مرض العقرة ضربتها مرض الحية الضربتها طيب وليت كله ظهرك خلاص خلاص من مصر طب الآن ضك الباب. الباب أردت أن تفتح والباب في كل بلدي فقدمت فتحت وأنت في الصلاة لا بأس طب المحمول الجرس هايز الناس تغمطه تصمطه لا بأس فيه الحركة أنواع حركة في الصلاة سعادة عبدالدي صفر ربط مكملههم من الفروات دي كمان عاوز يعني ايه يعني نذكرهم او غيرها اللي هي فكتهم ادمنهم يعني يروحوا بروسس يرهم جديد او اي حاجه من ده يعني انا بقول يروحوا يروحوا ان الله يعني لما لما يروحوا زي ما قال الشيخ صلاح بس اعمل كده اعمل كده في الاردن ده بس عمل نبي عليه الصدق الأرض لعبي الله أبنها لا أرسل إن شاء الله يجب أن تكلمون بشي لا أستعلم نسكت مثل بعض الناس أنا أرى بعض العجاج ممكن أن في الصدق وتأخذ التليفون ليه وبرد وترجع الحبيب لا أستعلم الله أستعلم طيب قال أحدثنا باركنا فيكم قال فجعلتوا إذا أظميكوا يأخذوا بشعمتهم قال فصلوا إحدى عشر ثم احتبى عرضنا جلسة محتمين من هي أرحب أمين جلسة كده أبو رحم سوف جلسة محتمين هكذا محتمين ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسها ما شاء الله راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين ما شاء الله قال ابن, ابن ابي عمر او قال حدث له ابن ابي عمار ومحمد ابن حادم عن ابن عيين سفيان قال ابن ابي عمار حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار عن شويب المولى ابن عباس عن ابن عباس انه بات عند خالده ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضى من شن معلقة وضوءا خفيفة الشن معلقة والقربة البالية القربة البالية هل تشاهدونكم القربة بالقليل منزيل معنا وكانت شاعرك بتبرد الماء وبتصفيه يزعله لا وبعض يلا راحت تلك الأيام قال فتوضى من شن المعلق وضوءا خفيفا قال وصف, طيب طيب قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله قال ابن عباس فكنت فصنعت مثل ما صر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جئت فكنت عن يساره فأخلفني فجعلني عمي من المشروع فصلى ثم اتضجع فنام حتى نضح ثم اتاه بيلال فاذنه للصلاه فغرد يتصلى الصبح ولم يتوضا ليه لان الانبياء تنام اعلى الغم ولا تنام ايه يغلو فهو لا ينوط الموضوع وهذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام قالوا بتاعنا ها لا بالنسبة لنا احنا نتعارف الحب النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الاحيال كانت بتوقع وبيغتسل صحاب الله لكن احنا نكلمك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن واحد يسمع عن دي ويقول خلاص نعمل زي ما بقى الأسفل ممكن نقع في المجلسي هنا وينفق ويشقق ويقول لك أنيسه من فتاة شهر طيب يا خاص من الأنبياء أنه أنت أعمل كل شيء فنقول له لا طبع وإلا أكثر الأحاديد لأنه نبي زي ما أقام في الأول كده جمع ملاء ويوضا من شل المعلم طبع. طبع. طبع قال قال قال هذا للنبي خال شفر. لأنه بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينها والإمام قلبه قال حدثنا محمد بن بشار غضر قال حدثنا محمد وبدع غضر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن قرين عن ابن عباس قال بيت في بيت خالة ميمونة فبقيت كيف يصنع ما شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فبنى ثم غسل ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صلب في الجفنة أو القصعة ما شاء الله فأكبه بيديه عليها ثم توضى وهذا يعني كفى قبل أن يدخل يديه قبل قال فأكبه بيديه عليها ثم توضى وضعا حسناً بيضا مرؤين لا بالكثير ولا بالخفيف جدا جدا وصل قال ثم قم يصلي فجئت فكنت إلى جنبه فكنت عن يساره قالوا فأخذني فأخذني عن يميني فتكاملت صلاة رسول الله عليه وسلم ثلاث عشر تركعة ثم نام حتى أنا أخر. وكنا نعرفه إذا نام بمبخه ثم خرج إلى الصلاة فخلع فجعله في صلاةه أو في سجوده اللهم اجعل في قلبه نوره شفت على الجميل في هذا الوقت المبارك ثانيا لما يجول في السمع هذا يجد أضرب هذا, هذا في نفس العالم اللهم اجعل في قلبه نور في السمع نوره وفي البصري نوره وعن يميني نوره وانشبالي نور امامي نور وخلفي نور وفوقي نور وشوفوا المسابق بعض الناس الكبار منكم رحم الله لي وراكم او والله جميل في مكانه الله ينور الفضائل قال وا نور وخلفي نور وفوقي نور وتحتي نور وجعل نور او قال وجعلني نورا قال اوحدثني اسحاق بن منصور قال اوحدثني اسحاق بن يجرير المنصور يعني الرجل من يواضب على هذا الفقام Pakin Нуik ان يستجبر جدير ان يستجب جدير ان يتحقق هذا في حق قالوا قالوا قال اوحدثني اسحاق بن منصور قال اوحدثني اسحاق بن منصور قال اوحدثنا السلام قال اوحدثني اسحاق بن نجرير المنصور عن, بكير عن قريب عن العباس قال سلم فلقيت قريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث غنبر وقال اجعلني نورا ولم يشك قال وحدثنا وذكر ابن عبي الشيبة لازمنا لا في حديث عبد الله بن عبد الله هذا الحديث طويب صغر امام غسلم من عدة طرق أسانيه ولكن هو حديث واحد هذا يدلكم على رزارة علم الإمام مسلم وكذرة محفوظة الحديث الواحد كان بعضهم يقول الحديث إذا لا يكون عندي من مئة طغير فأنا في يتيم فأنا فيه يتيم تعرف محمد بن سعيد جواري الإمام الحفظ الكبير كان يقول للجريعة يا جريعة هذه الجزء رقم مئة من الدرج رقم خمستاشر يعني عنده أجزاء كفهرة أنا تتصور رقم مئة من الدوك الجران وخلص عشر وهي عنده أجزاء عنده متبهة أيضا فقالوا له وإذا تقول الجاري هذا قال الحديث إذا لم يكن عنده من مئة طريق فأنا فيه يأتي بني أنا فيه يأتيني. كانوا يتزودون واستكشفون من الاسانيد والضرق والحديث رحم الله عليه يقول آه... عن سلامه بن قتيب يرجع او ذكر ابن بشير وناهد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص انا ابو الاحوص سلام السلماني سلام بن بن عن سعيد بن مسروق لا اعرف متكم 10 بالنامي في والد سفيان الثوري تين سفيان هو سفيان فين عبد الله امام دار الزهراء اشرف شرف الاسلام سفيان الثوري امام دار الزهراء لا امام دار الزهراء مالك بن انس والله زين امام دار الاسلام مالك بن انس طيب يقول عن سعيد بن مسروق والسوفيان والكوفي عن سلم بن كهين عن أبي رشدين فهو ابن عباس عن ابن عباس وهو العباس صحابي الجميل قال بذل عند خالة ميمون وابتص الحديث ولم يذكر أسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم تلقبت فحل شناطها فتوضى وضعا بين الوضوعين ثم تعتراش وخنام ثم قام قومة الأقراء فقام الطفل بدل فحلى شيما قها امضى في الحقيقه كانت ليليه مباركه وفيها نور كان ممكن حاجه الليل قصصا صر لذلك قصصا صال جدا النهارده امبارح حتى في الليل الماضيه برضه فيها النور اللي كانت كان بالسلف كان ليلهم مبارك في نور نكرى الإنسان ما شاء ينام براحة ويقوم براحة ويصلي براحة ويقوم عن فتر ولا نصيب الواحد مننا إلى سهل الليلة ما يعرفش حتى النهارة لو كنش يكون منطرق ضعف عجيب لازالت خلقه يتلقص شوف آلم عليه السلام كان السماء سبتون برع طب من اليوم إلى خلقه يتلقص في الخلق يأترافص في العلم يأترافص اللي عايزين يأترافص في, في الهم يأترافص انت شوف همتك انت شوف اجدادك واباك همتهم كانت ازاي؟ هل هي السواب؟ السواب؟ الواحد منهم كان يمشي منها ماذا لشير به؟ ماذا؟ على الرجلين طب احنا هنمشي منها مثلا للصائد على الرجلين؟ الله عالم رجلين ونحن قلنا بشكل من حولين العجلين أحسان <تصفيق> أحسان واللي بقى اللي عاش منكم في بلاد أوروبا أو أمريكا أو أسترار دماغن هذه جانب الأرض عنده منع من المعاصي غير الولد والولد ذال الحفيد وهكذا الطبقة التالية يكون الحفيد خلاص أمريكي بعد أو أوروبا بعد ونفس أو نفس الأرض نفس نحن في ذلك أو شو بالبشوان اسمي لك وحن نرص في من الجيل إلا يكون من بعد يعمل إزاي حسن الله طيب قال فتوضى وضوءاً بين الوضعين ثم عدى فراشاً فنام ثم قام الطول مكان أخرى فعدى القربة بحل شما قال ثم توضى وقال اعظم لي نور يعني ايه الدعاء كله وفيه ايه اعظم لي نور ولم يذكر جن نور قال سيدنا ابو المصري صلى ألم الله عليه الرحمن بن سليمان بن سلمان الحجري عن عطي ابن خالب أن سرب ابن حدثه أن قريب حدثه ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوقع ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الهضوء وصابت الحديث وفي قال ودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ تسع عشرة كلمة وهي اللهم ازعل من امامين ورحمة خلفين وعلمين وعلى شمال فوقين وعلى شمال الذي سوفت واجعل في سمع نور في بصر قال سلامة حدثنيها كريت حفظت منها جنتي عشرة ونستمها بقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ازعل لي. لي في قلبي نور وفي لسان نور وفي سمع نور وفي بصر نور ومن فوق نور ومن تحتي نور وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يديي نورا ومن خلفي نورا واجعا في نفسي نورا وأعظمي نورا قالوا حدثني أبو, أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني أبي مريم سعيد من الحكة من قال أخبرني محمد بن جعب قال, قال أخبرني شريح أبي نبح عن قريب عن ابن عباسي أنا وقال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عليه السلام عِالله لأرض وكيف الصلاة والنبي عليه السلام بالليل قال فتحدث النبي عليه السلام معه ليساعتا وهذا الجوز ايه النبي عليه السلام يعشان الحديث بعد الاشهر لكن الجوز في أمور واحد في طلب العلم أمور ذاكرة في آه الثاني اذا كان عندك ضيك الثالث عريس جدي ما أخذوا عريس جدي حديث عالي بابس الرجل معه آمين الرجل مع آمين الخامس في مصارح المصري في مصارح المسلمين إذن يجوز السمر متى ومتى لا يكره السمر في أحوال مريع عند مريع ترون عيني واحد طراب العلم مذاكرات العلم مذاكرات العلم نكون واحد ثاني وانت مذاكر يلا قرأ عليك رابنا سمع يا خلاة أمه إلى ذلك بسم الله رجل حديث عاد الروس حديث عاد الروس الثالث الضيث الضيث الرابع مؤنس الضيث الحديث على أنه من حسن العشر الحسن ايه؟ حسن ايش؟ كويس جميل في مش ينسى كده يطلع عليه ما بعد وبعدين ده في اللحظه وكل يوم على كيفه وقال يقول له والله تبرم فلس وداخل عليه ايه؟ عبد ها ما ينفعش يكون حكيم يكون حكيم يضع الأمور في من الصابق والله يا أخوة طيب كمال؟ هل يقول لها مصارح المسلمين مصارح المسلمين مصارح المسلمين كيف أبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أبي أسهر بعد الأشياء في مصارح المسلمين معنا؟ طيب بركة بركة نرجع تاني إلى هذا الحديث الجميل يقول فتحدد النبي عليه الصلاة والسلام مع أهلية إيه؟ ساعة الشهر وكلمة الأهل هذه كلمة عربية صغيرة فأنا أقول مع زوجتين لا أقول مع أهلين بل... أقول ب... معي أهلين معي زوجتين أقول معي أهلين شو الأبارة دي جميلة أو حسن لو أن أحدكم هذا أهلهم فقالوا كذا وكذا لا قلت لك على زوجتين أنا واحد دوغلو کہ امیلینا سے دوختہ ہے اس مدن مدن ہے وہ دو سے ہے کوئی طاقت کے شکل سمجھ نہیں آ رہا ہے خود کے دماغ میں اداس سے ريح نفسہ ہے یہ والی عارفهلك ده عارفهلك المصيبه انت قول مره او يوم على كل حاجه كلمه اصيله انسى يقول انا ما اهلي اهلي علم كده قال لي راحوا اهلي جاوا قلت انا للتضليل ما فيش حاجه انا بقولك ان لو اديت الاخت عند التضليل اختك طب انا ليه يا كل ده الناس هو ده مش حاجه حسنا جميله عند النبي على السلا سلام لو جيت اهل اهل البيت جبت اهل البيت ها وطاب عاوزين الناس دي يقولوا بسم الله بعض الناس كلها يزوجوا في متحرك منها ده حاجه نقولوا اهلي كلمه ايوه باهي شاع بين الناس شاع ها عايز اقول المره دي اول حروف اولوليه اول باب بس تبقى زي كل ها اول مره ها كده كلمه هيقولوا والله اهل البيت اهل جاو اهل جاو كلمه اصيل لا ما رديت الموضوع ما هي كلمه صح بس الكلمه الاحسن عايزين نجيب السنه قال لنا وراهم في القران ما قلناش على... مفيش مشكله ما مش شفت تعبير النبي وتعبير عبد الله بن عباس كلمة دي كلمه زميله الاحسن دي كلمه مهجوره طب كلمة ايه احنا عايزين كلمه مهجوره نجيبها نحييها بدل ما تموت وتتنطش ناحيه انا قصدي اهو كل الكلام الثاني مفيش شيء مشكلة بس كلمة المهلاية في السنة وفي العديد هي الواهية عند أحسن والأتم والضغط نحييها بدل ما؟ بدل ما تموت وتمدلس. قال فتحكبت النبي عليه الصلاة والسلام عني ساعة ثلاثة بعدين ساعة ننزمش ساعة ستين لازم نعمل بياه لا دي ساعة مش فلاكية دي ساعة وفي لغة ومغة وباشا بس عن ساعه ممكن اسمها ساعه ولا نص ساعه اما السعر فده هي المعروضه 60 قال فتحدث النبي عليه, عليه الصلاه والسلام مع اهلي هو كان نزل على عليه الصلاه بيقول لك ما يدخل بيت يتسلى اول ما يدخل يتسلى وبعدين يطلع عليهم حددهم زي ما حدث الناس بالخارج برضو الآن نوم, نوم حقا إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك يعني عليك حقا فاعطي كل من البيع حقي حقا أو قلنا بها نفسه صحيح ثم رقد وصفى الحديث وفيه ثم قام فتوضى واستنى وقال قبل المقارن للنور استنوا وتسوى قال حددنا واصل بن عبدالعالم قال حددنا محمد بن حبيب عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي دابت عن محمد بن, بن عبد الله عن بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه مرتض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظك تسوك وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاهلالابصار فقرأ هؤلاء الآيات حتى كانت العشر آيات حتى ختم الصلاة ثم قام صلى ركعتين فاطالبهما القيام والركوع والسجود ثم صرف كلامه حتى لمخا ثم فعل ذلك لمرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوضر بثلاثين فأذن المؤذن فهرز إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلب نورا وفي لسن نورا وجعل بسمع نورا وجعل النبي عليه السلام الذي يقول له ما تقضي من دنب أطهر, أطهر وخطي يدعم هنا الدعاء سبحان الله وبركاته فبالنا الحمد اللهم اجعل في قلبي نور وفي بصري نور المعصوم صلى الله عليه وسلم ينعم يا رسول الله اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور واجعل بسمعي نور واجعل في بصري نور واجعل من قلبي نور واجعل من وهم امامي نور واجعل من فوقي نور ومن تحتي نور اللهم اعطني النور قال وحدثنا محمد بن حاتم قال كل هذا الحديث عبد الله الشهيد وطرقكم خالص كثيره الصاقه في الله زيقه عجيبه رحم الله اظن في اخر هذا الباب او قريب منه وسيات في ايه الذي فيه لا يستطاع العين ايه تراه في هذا الباب على ان اذكر يعني الميت خفيف الغويه باينه موت في اخر المطاف وهذه الاوقات سيادي ايه هذا المن يا حداد كثير الذي فيه لا يستطاع العلم يعني عايز يقول لك ادته جدا في سياقه الروايه بقيت تعبت جدا جدا جدا في جمعها فاعرف قدر هذا الشيء مع الاثر ده ملوش علاقه ب ايه قيام الليل والدعاء اصلا ايه ملوش اثر لا يستطاع العلم ايه راح في الجسد يعني بيش واحد كده اينام حط البطانية على, على عناية كده ويغطي فانا يجيني العلم ان شاء الله يجيني العلم من اين يجيني العلم الوحي ينقطع الوحي ينقطع أصلا ثلاثة بعضهم بحليف الوسائل خليموا الله اينام انت عباد ويقوم من النار ينام تاني ويقوم ويقوم, ويقوم, ويقوم, ويقوم, ويقوم, ويقوم تاني. وبعدين العمر الضح ما تعلمت ولا ما في المشكلة فجاء هنا يناب هذا الإمام المسلم يأخذ أبوه بذلك صبق كثير أنه قال لا يستطع العلم ذراحة المسلم يعني قلت تتعب وقال صبق من أجل العلم تعطيك كل الله كل يعطيك بعض فحظة للأس فالله المستعب فهنا يقول واجعل من فوق نورة ومن تحت نور الله نورة الله معظم لنورة اللي بعده يقول إبن وحدثنا محمد بن أحاد قال حدثنا محمد بن بق قال أخبرنا بن جريس من ما هو؟ عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء ابن عباس قال بيت بات ليلة عند خالتي ميمونة وقام النبي عليه الصلاة يصلي متطوعا من الميت وقام النبي عليه الصلاة إلى القربة فتوضع وقام فصلى وقمت وقمت فلما رأيته وصنع ذلك فتوضعته من القربة ثم قلت إلى شقه لأي سفر فأخذ من وراء ظهر يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى شق الأيمان كنت أبي التطوع أكان ذلك قال لي يعني تميله يكلمه بسهد عبد الله بن عبد قالوا عددني يا أول بن عبد الله ومحمد بن الله من بن يسابوني قال عددنا وهب بن جريب قال أفضلني قال سمعت القيس بن سعد يحدث عن عطاء عن عباس القرق بعثني العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت خالة ميمون فبدت معه تلك الليلة فقام يصدي من الليل سبحان الله فكنت عن يساري فناولني من خلق فجعلني عن يمين قال حدثني ابن نبي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس القرق بدت عند خالة ميمون له حديث ابنه ابن شريش وقيس بن سعد قال حددنا يا أبو من أبي قال حددنا أبو عن شعبة قال حددنا أبو المتنى وابن بشاء قال حددنا محمد بن سعد قال حددنا شعبة عن أبي جمر اسمه لو عرفتم يكون مئة من اسمه أبو جمر نصر بن عمران قراء نصر بن عمران قراء ليس إلا هذا ملجين جنره وغيره حمزة أبو حمزة غيره أما هذا هو الوحيد للصحفين أبوه جنره نصر بن عمران إيه الضبعي في الميل عبد الله بن عباس الميل الصحابة الجليل عبد الله بن عباس عن عميل جنره نصر بن عمران الضبعي كونوا لأسماء الرجال أحفظ لها من أسماء الاقارب والجيران مسمو احمد القصري كنيته هبهه يقول ابو حمزه رحمه الله ابو داوود شيخ هو الصحيح ليس بالجيب الا هو في وغيره ابو حمزه قال ف... قال سيدنا عبد الله بن يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعه قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك ابو عبد الله لا نس ام مدرج عن عبد الله ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن قيس ان مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني والله هذا حديث شوف ما اكثر اسلينه ما احلاه وما اذوقه بنفوس نتمنى أنه لو طال لو فقيت المزلد فيها سبحان الله ما نمر لقول الشيخ أنبأني خلال وكان على الأئمة عن خلال إلى أن ينتهي الإسناد مني طيب إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحساب ومستمر على قول فصيح على قول فصيح أحب إلي من صوت القيان شو غالب؟ غالب حديث لقول الشيخ ألماني فلانا وكان من الأئمة عن فلاني إلى أن ينتهي إسناد أحلى لقلبي من محاذفة الحسان شو؟ <تصفيق> هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأقول هنا أخبره عن زيد بن خالد الجهني أن أو قل أو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ابن يوسف الشاعر مش الامير الجائر هو مع الامير الجائر في الاسم واسم الامر معناه وافترق في اسم الجن معناه ايقوان الامير الجائر ليست له رواية لم يتشرب بالرواية عرفتم قال حدثني ابن حجاج ابن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حتى أنا عن محمد بن بن عن جابر بن عبد الله قال كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة بدأنا أن يقول في حديث جابر بن عبد الله بعد ما كان في حديث عبد الله بن عباس الآن في حديث جابر بن عبد الله قال وقال على تشرع تشرع يا جابر قلت بلت قال فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشريعته قال ثم ذهب لحاجتي وضعوا له وضوءا من قال فجاء فتوضأ ثم قمض صلى في فوق واحد قال بين الضرفين وكنت خلفه فأخذ بخذني فجعلني عني قال حدثنا يا هم يحمد ومبطرنا بشيء جميعا عنه شيء قال أبو أكبر حدثنا بشيء قال أكبر حرة عن حسن عزاعد ابن يشامل عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وصلي افتتح الصلاة وإيه وهذا من السنة أن يستفتح الرجل بركعتين خفيفتين مش يقلب الموضوع يطول في الركعتين الأولى وهذا ما يمكنه لا الأول صلى ركعتين خفيفتين يعني أخيط للناس ترغيب تدرس بالناس تدرس بحكمة يرغب الناس في الصلاة واحدة واحدة إيش أول ما يكونهم أجيب لهم جزء جزءين في ركعتين الولادات يقول لها واحد ما يقول السلام عليك أنا ماشي يتطول علينا إذا كانت ركعتين الولادتين من كده وما يعمل إيه بعد فالناس والسلام كان يخاف في ركعتين من السلم قال وحدثنا أبو بكل الله بالشيء قال حدثنا أبو عسام أبو عسام عن محمد من عسام محمد العرب تموت؟ هو رئيس شامس الله محمد المسيري أيو شامس حسام عن محمد المسيري عن أبي هراء راتع عن قال إذا طام عحدكم من الليل فليفتتح صلاه وركعتين ليكتب جاب بيها امر جاب بيها امر اذا قام لكم من الليل يعني حتى يراقب نفسه حتى, حتى ما فيش حد بيصلي معاه يراقب نفسه انما كده بشره يطول والصلاه دي بقى في سهر اللي بيتعب فليفتتح خفيفتين قال عبد الرحمن بن زيد سعيد ابو رجاء البغدادي عن مالك بن انس عن أبي الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم مسل. عن طروس طروس إنه ماذا؟ من أهم التفسير في عبد الله بن عباس طروس بن كيسر الأب ناوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون إذا قام إلى الصلاة دي من جو في اللهم لك الحمد شوفوا فعلا فعلا هو أهل أن يحمده أن تروا السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولو لو في كده واحد من الناس سيئ وقوله أنت تحمله والله ما تحمله طبعا. إلا أن تحسن أخلطه تبدأ تغير رأيك الله سبحانه وتعالى له الأسماء في له الصفات العلا هو الكريم سبحانه وتعالى شف بقى أليس حق الحق أقول اللهم لك الحق أنت طيّر بسماة الله ولك الحق أنت رب سماة الله ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولطائك حق والجنة حق والنار حق والسعد حق الله عليك وبك أمانك وعليك توكلك وعليك أناب وبك حصر فإبراهن عليهم هكذا مدى, مدى ترجو في نهاي كن أحسن هو كده من حسن الصلاة من حسن أخلاقه من حسن عمله من حسن سيرته من نهار من قال وبك أمان وعليك توكر وإليك, وإليك أمان وبك خاصنت وإليك حكمت فأخذ لي ما قدمت وما أخرت وأسرقت وعليك أنت إله لا شكرا نعم بالصلاه على الرسول بعد قبل السلام واللي دخل السنان تقول اكبر في افتتاح الليل ما انت الان هسمع دول يعني بعد تشغيل الحرب لان بعد تشغيل الحرب في الليل اللي هو قايله الرسولنا طيب ولكن انتقلوا في الشنوره ولفع أن تقولوا بعد التشارك وطولة السنين ولفع أن تقولوا قدر الصلاة لكن أكثر العلماء تعلون في أدعي في ستاعة قال فوفر لي وقدمت وأخذت وأصردت على أن لا إله إلا إله ذات قال حددنا عمر الناق وابن نمير وابن عمر قالوا حددنا سفيان وحددنا محمد بن راق قال حددنا عبد الرزاق قال أخضرنا ابن جريت وبعدين نسأل يا إخوة إذا لم يكون نحفظها للدعاء لما أنه سيكون مع البتائب الأذكار وإيش عادتك هتستطيع في علامة وعند الدعاء يفتحوا يقرأه لما لا؟ هل الله صحقه بزيره؟ لما لا؟ مان. كما الجوز اللي بتكره في المصحب من الصلاة الناخل الجوز انت لما تشحبه للدعاء ده حقه في البتائب هذا حقه بزيره وبعدين حقه بصفحة افتحه فكراهه خلصت رجعت ابتدى في جده ومر وما عمره ما يذكر الخصائص ده بيحصل ما هو ما هو والله كله بتدبر يا جماعه استغفر الله والله الله المستغفر نور هذا ليس لا ما بيعمل ايوه ايوه يذكروا الاستفتاح الصلاه ذكروا احنا قلنا لو ما تقولوا قصص كما تقولوا قبل تكبير الاكرام هو ادعيه الافتتاح وهذا شايف بان اهم حاجه لو في ادعيه الافتتاح الدعاء ده بيقول الدعاء ضربه رفيق يا الله اجعل في قلبي نور هذا تقوله في قيام الليل وتقول عند خارج دائم المسجد ذكر في أدعيد الدائم المسجد وفي أدعيد قيام الليل قال حدثنا عمر الناطب وابن نمير وابن عمر قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا محمد النراب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريم إلهما عن سليمان الأحول عن طهروس عن ابن عباس والنبي عليه الصلاة والسلام أما حديث ابن جريس فاتفق لفظه حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين قال ابن جريس مكان قيام قياما وقال وما أسررت وأما حديث ابن عيين ففيه بعض زيادته ويخالف مالكا وابن جريس في أحرق قال حدثنا الشيبان بن قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس النساء عن طوص عن ابن عباسي عن نبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث واللغ طريق من الباضي قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن حد وعبد ابن حميد ابو معنى الرقاشين قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا عن كريمة ابن عمار قال حدثنا ابن ابي كثير فحددني ابو شنب عبد الله بن عبد الله فساله عائشه ام المؤمنين باي شيء كان نبي الله يفتتح صلاته اذا قام من الليل قال كان إذا قال كان اذا قام من الليل يبتدئ صلاته وقال اللهم رب جبريل وميكائيل هذا ايضا من ادعيته يستحب بالليل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أن تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون اهدني لمخدور فبيب الحق بإذنك إنك تهدي من تشاؤه إلى الصلاة المصطفى قال حدثنا شوفوا من الألعية أيضا شوفوا من الألعية أيضا قال محمد بن باك إذنها إشفاق المقدمين قال حدثنا يسف الماجيشون قال حدثني عن عبد الرحمن أعرف عن عبيد الله بن أبي عن علي بنال الطالب عن رسول الله عليه السلام أنه كان إن أطام إلى الصلاة قال وجهت وجهي لله بفضل السموات والأرضها حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاة والنسوة ومحيائي ومماتي لا رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وأعترفت بذنبي فضل لذنوبي جميعا إنه لا يكون الذنوب إلا أنك وهديني لأحسن أقراق لأهدي لأحسنها إلا أنك واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أن لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك, و... أنا بك وإليك هذا من أدعية الاستفتاحة في, في القيامة وأنتم إذا أردتم مراجعتها رجعتم إن شاء الله إلى كتابة صد صلاة الشيخ الأرباني رحمة الله عليه. ذكر أدعية الاستفتاحة أول شيء ذكر أدعية الاستفتاحة في, في الصلاوات وبعدين ذكر فصل فيما يتعلق بالعجل استفتاح لله يام الله أن تتراجعون شاء الله فقد جمعها جمعا حسنا رحمة الله عليه قال واتمن البعد أهو ومشوك لنا قال تبارك وتعالى استغرق وأتوب إليه وإذا ركعت اللهم لك أركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخش عليك سمك ومخي وعظم وعصر وإذا رفعت اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وملأ ما شيء كمشان بعد هذي الأبكار هذي بعد يقولها الإنسان في أي وطور معناه؟ وفي أي اعتدال من الوطور قال الله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شكت بشيء بعد وإذا, وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره شق صفعه وقصره تبارك الله سنخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين النشان والنسلين اللهم أقول لي ما قدمت وما أخر وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت مني أنت المقدم وأنت الواخر لا إله إلا أنه دعوا الأبان حددنا إسحاف ابن إبراهيم قال أقدرنا أبو النظر قال عبد العزيز بن عبد الله ابناني سلمة عن عمي المنجسون ابناني سلمة عن أعرض بهذا إسلام وضلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قالوا الجنة وقالوا أنا أول المسلم فبيت المهدول بقى وأنا أول المسلمين. معنى ايه بقى طب اول مسلمين في حق النبي أليس وصل معروف طب اول مسلمين في حق النبي اول من استجيل اه اول هم معنى اول هم ولا تكونوا اول كافرين به معنى لا تكونوا من اول من اوائل من صارع في البكة هذا مكسور وأنا أول مسلمي أعني أكون في أوائل من يستجين لأوامر إذا أمرت لنواهي إذا نهيت معناه قال وقال وقال إذا رفع أسلامه من الروح قال سمع الله لمن حمي ربنا ولك الحم وقال وصواه بعسنا صوره وقال إذا سلم قال الله ما أشف وصوره بأحسن صورة وين شف؟ في أحسن تقويل بأحسن صورة قال وقال وإذا سلم قال الله ما أشف لله في الحديث ولم يقل بين التشاوذي والأسلم باب استحباب تطوير اقتراعه في صلاة الليل قالوا حددنا وبصبنا بسير قال حددنا عبد الله بن نمير وأبو معروح قالوا حددنا سرير بن هاب واسحق بن إبراهيم جميعا عن جليل كلهم عن الأعمس قالوا حددنا بن نمير قالوا حددنا أبي قال حددنا الأعمس عن سالة النعوبة إلى عن المستورد من العنف عن صلة من زفر معناه كان صاحب حذيفة عن حذيفة فلا صليتوا مع النبي عليه الصلاة ذات الليل فافتتح الرقر فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت أصلي بها بركعة فمضى رقر يركع مئة ثم افتتح النساء فطرعها ثم افتتح عمران فطرعها آل عمران ثم يقرأ المدرسلة إذا مر بآية في التسليح سفح وإذا مر بالسؤال سأل وإذا مر بتعود بالتعوى ثم ركع وجعل كدسك على ربيع عظيم فكان المنفعون من قيامه ثم قال سمع الله من الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركعتهم وقال سبحان ربي الأعلى فكان السجد قريبا من قيامه قال وفي حديث جليل من الزيادة قال سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد قال وحددنا العلمان من أبي الشيبة وإسحابنا يرهيب إلى عن جليل قال حدثنا قال عثمان حدثنا جليل عن الأعمس عن أبي وائل من أبو وائل؟ صديق ابن سلمة ابن سلمت بي يذلك صدق زفر هذا ابن سلمت بي قال قال الحمد لله صليت مع رسول الله عليه الصلاة هذا في مسعود قال صليت مع رسول الله عليه الصلاة فأطال حتى هممت بأمر سوئك قال قيل أو ما قال هممت أن أجلس وأجعب فلو حدثنا اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمى شبه بن أستاذ مذة باب ما في من الليلة أجمع حتى أصبح خقيش عنده ما رقوبة وما جنايته هل في عنده هل عليه دم؟ هل عليه علي مؤخذات؟ هذا النبي سنعرفه من الحديث فلو حدثنا عظمان هذا بشيء وإصحاب قال حدثنا قال عثمان حدثنا الجرير عن منصور عن ابي وائل انا عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه رجل نام ليله حتى اصبح شوف هنا تبويب الامام ليس اللي هو الله حمله على ايه على انه فتا يعني صبر العيشه صلى الله عليه وقال نام مسرقه الليل ما انت ما ذكرتش يكون فتو إيه خير, خير ومن الناس من قال لا أنا بقى صلى حتى طلع يعني صلى العشاء الداخل وبعدين ما قمش الليل وضعوا عليه صلاة الخجر منهم يقول هذا منهم يقول هذا لكن أكثر الناس الذين بوابوا على هذا حديث بوابوا به في باب ذنب ما نام عن صلاة الليل عن قيام الليل قال نام ليلة حتى أصبح رجل وذكر عبدالله عليه الصلاة والسلام رجل بهذه المدى قال رجل هذا الشيطان في أدنين او قال في أدنين قالوا حدنانا خذيفة بن سعيد قال حدنانا ليهن عن العقيم عن الزهري يا صراط الليل الهب ما غير الله ورحمه كم من ناس يضيعونها لكم سعى تمين الله لو تصلك الليل كل يوم يتعدي خفيفتين تعود نفسك عليك وانت بس من دارهم خير من الدنيا وضعي يامي لله يبحث فوته أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عن علي بن حسين, حسين ابن علي حدث عن علي بن نبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة وقال ألا تصورون وقلت يا رسول الله إنما أكسنا بينا الله صحيح وفئمة ما حدين كلها فإذا شعر يبعثنا فعثنا من صرف رسول الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عجبوش الجواب هذا لأن فعلا. النبي يعلم أن نفسنا كلها بيد من البشر فييد الله فإذا شعر يبعثنا فعثنا من رسول الله حين قلت له ذلك ثم سمعت ومدبرون يعني مولي يطرم فخذهم الندم والتحصر ويقول وكان المنسان أكثر شيء عين الآية الكفار ويجوز أيضا إذا يعني وقع شيء من التشابه أن يستدلل هذه الآية في المسلم عن علي بن القلب وطمعا على الصحابي الجليل خليفة رسول الله وسلم معنا ومع ذلك ما كانت النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يسمع منه هذا الجواب لان طبعا يا اخو التقصير لا نعلق الشخص على المقادير انما يلوم نفسه يلوم ايه يلوم نفسه مش, مش التقصير على المقادير ده وصح ان رزق بالله يقبضها متى شاء ويبسطها متى شاء تمام داخل في لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد جواباً أحسن من هذا قال ثم سمعته وهو مذبر يطرق بالقخذ ويقول وكان الإنسان أكثر شيئين جدد وتعلمون أن عبد الله بن عمر لم يكن يقوم الليل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال نعم العبد عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم وإيه؟ فلم يكن يقع قيام الليل فلم يكن يعني دي قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه لحوصه لحوصه قال لحوصه عبد الله فسمع الكلمه فاستمر على هذا الامر ان شبه سبب الرؤيا وسبب الرؤيا على على النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام في, في ونظره هو يا النعمه الراجل ده كان عبد الله لو لهم كان وكان قال ثم سمعته وذكر يعني مولى يضرب بخيله بقوله كان اللسان اكثر شيء زجرا فرحدثنا عمرو الناقد وزيد بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان ذبيان عن ابي الزنا عن الاعرج انا بيغيب يبلغ مينم يعرضه السلام يعقد الشيطان على قبيعة ما سعده ثلاثة عقد إلى نهل بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلة فإذا استيقظ ذكر الله على عقدة وإذا طوق عن عقدتان فإذا صلى حلت العقد فأصبح نشيطا طيبا نفسي وإذا أصبح بيضا نفسي كسلا ماذا يتأمل في هذه الأسئلة؟ تقول رجل دخل المسجد والإمام بالتشمل الأخير فهل يدخل في الصلاة أو ينتظر؟ حتى أنت الإمام من الصلاة ويصلي في جماعة ثانية يصلي خلفان آخر يدخل في صلاة عن الإمام إذا دخل الرجل أيها لقصة الكرام والإمام بالتشاهد الأخير ليجلس مع الإمام ليجلس مع الإمام يفعل كما يفعل الإمام معنى ولو كان بآخر التشاهد يكبر ويجلس بجلس التشاهد ويكرر ما أدركه مع الإمام من التشاهد معنى سلم الإمام يقوم هو يأتي معنى ويحسب له أجل الجماعة كاملة كما في الحديث عرفكم أي أخوة؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا عرفنا؟ طيب السؤال الثالث هل في الليل من رمضان عدد محدود من الرجعات؟ قلنا باركنا فيكم الصحيح من أقوال العلم أن قيام الليل سنة مطلقة يصلي الانسان ما تيسر لكن لو أن اهل المسجد هذا مثلا استطاعوا ان يصلي او ينقصوا على 11 ركعه لا حرج فبالمسجد الثاني استطاعوا على هذا استطاعوا على 13 ركعه استطاعوا على خمس 15 ركعه استطاعوا على أكثر من هذا لا لا كما استطاع اهل الحرم مثلا في مكه على ركعات مايه اهل الحرم في مكه على لا حرج البابين مفتوح هذه سنة مطلقة يقول هل في صلاة الليل من رمضان عدد محدود من الركعات وخاصة في العصر الأخير كأن يصل بالتراوير تمام والتهجد تمام لا بأس بهذا إن شاء الله سبحانه الله ومحمده سبحانه الله ومحمده أستغفركم أدوبه أولي هل من سؤال هل من سائل هل من سائل شكرا ها اللي بيفتتش حد لكن اي نعم تحصل له برك لطيف ثواب الجماعه كامل على هل ولا, هل هل هل ولا لازم الان. الانسان يدرك على لا لا ينزل لازم لا لا لا حديث ايه الحديث <تصفيق>